والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو خسوم ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِفُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مَوْفِرَةٌ مَوْفِرَةٌ مِن ربهم وجنات. اَجْنَةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى, وهدى وموعظة للمتقين